ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كله المجرمون إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ النَّبِيَّ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ظهره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باغي غضبن من الله وماواه جهنم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 تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعنكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله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 الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسيُنفقونها ثم تكون عليهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الضيبي ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.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 فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما أنزلنا على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 والركب أسفل منكم ولو تواعدتم نختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله عنه كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينتك ويحيى من حي عن بينه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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعيولهم قليل وينقللكم وينقللكم في أعيلهم ليقضي الله أمر كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبا رم وذوق وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آلي في الرعول والذين مِن قبْلِهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي الشديد العقاب ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون, ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُونِ السَّلْمِ فَجِنَحْنَهَا وَتَوَكَّلْ عَنَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا قوم لا يفقهون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 ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض تريدون تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم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 إيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُمِّ قَبْلُ فَأَمْكَلَ مِنْهُمْ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 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم